كتاب من الله العزيز الحكيم إن أزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أَمَّا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ فَمَثَلًا إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ آنَدًا لِيُضِلَّ النَّاسَ سَبِيلَه قل تمتّع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أما هو قانط أنا الليل ساجد وقائم أحذروا الآخرة ويرجوا رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم 114. أَحْسَنُوا أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب 115. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين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 وَأُولَئِكَ هُم أُولُو الْأَلْبَابِ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُقْذِ مَنْ فِئْنَا لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ فوقها غرف مبنية لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد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 ثم يخرج به ضع مختلف ألوانه ثم يهيج فتره مصفر ثم يهيج فتره مصفر ثم يجعله حطاما إن في ذلك ذكر لأولي الألباب أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ فَهُوَ على نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ من ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ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 وقيل للظالمين ذوق ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون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 لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون